وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ودعب فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار وبعد ودعب إن شاء الله يعني نبدأ معا هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يعينانا عليها وأن يرزقنا وإياكم الانتفاع بها والعمل لمقتضاها وهي سلسلة في شرح كتاب الأدب من كتاب رياض الصالحين لمؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي الحقيقة الامام النووي يقول في مقدمة هذا الكتاب الجليل الماسع الذي عم نفع وانتشر يعني القبول له في الارض كتاب الصالحين يقول الامام النووي في مقدمه هذا الكتاب ولعلنا يعني يعني من هذه المقدمه نستلهم او نقتبث منه لقدار ما بالذات كتاب الأدب فالمؤلف يقول بعد حمد الله عجل يقول الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار وكوه الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأجصار وتذكرة لدوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اختفاه فذهبهم في هذه الدارة وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة للتعاو والذكار ووثقهم للدأب في طاعته والتعاوه بلدار القرى والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأذكاه وأشمله وأمه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وحبيبه وقليله الهادي إلى صراط المستقيم وبعد يقول الله عز وجل وما خلق للإنساء إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون يقول المؤلف هذا تصريح لأن العبادة خلقوا إلى عبادة فحق عليهم لأيتناء بما له والإعراض عن حضوب الدنيا بالزهادة فإنها داغ نفاذ لا نحل إخلاد ومركب عبور لا مند حبور ومشرع انقصام لا نوطن دوان فلهذا كان الأيقاب من أهلها هم العباد وأعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض لما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وضم أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأنزل فإذا كان حال الدنيا ما وصفته وحالنا وما خلقنا له, له ما قدمته يعني بيقول إذا كان حال الدنيا أنها دار ثناء كما وصفه وحالنا أننا خلقنا للعبادة فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مثلك أول النوه والأبصار وأصوب طريق لذلك وأرشد ما يسلكه من المثالك التأذب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأقرن السادقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم هذا ما نقلته لكم يعني ما أقرأه لكم من مقدمة هذا الكتاب من كلام الإنان النووي بتصرف يسير فيعني لذلك يعني, يعني شرعنا أو اخترنا كتاب الأدب آه لنا آه أشار إليه المؤلف من أنه السبيل الأمثل للسوذ بالسعادة بإبن الله سبحانه وتعالى وأيضا لأن كتاب الأدب يتكلم عن أداب والأداب هي من جملة الأعمال التي ينبغي الإنسان أو ينبغي لكل مكلف أن يهتم بها العمل إنما العلم أفهم وراء العمل وهذا الكتاب يتناول من للأداب وهي جملة من الأعمال سواء أعمال القلبية او الأعمال الجوارح التي ينبغي لكل واحد منها ان يحرض على ان يعملها او أن يعني يكون يضر بساء من فيها لذلك في هذا الكتاب إن شاء الله باذن الله سنبدا يعني في كل اسبوع جلسة ممكن نتكلم عن باب او أكثر من ابواب هذا الكتاب العظيم باذن الله تعالى النهارده ان شاء الله هنتكلم عن باب الحياء وفضله والحث على التخلق به آآ آآ قال المؤلف باب الحياة وفضلي والحث على التخلق به ثم تقل المؤلف تحديث في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيه أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه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 الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطبيق والحياة شعبة من الإيمان ثم قال المؤلف يفسر يعني بعض الكلمات فقال البضع البضع وستون أو سبعون البضع بكسر الباء ويجوز فتحها يعني بضع أو البضع وسبعون أو بضع وسبعون وهو من الثلاثة إلى العشرة والشعبة أي شعب الإيمان الحياء شعبة من الإيمان الشعبة يعني القطعة والخصلة والإماطة الإزالة والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقدر ونحو ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكره عرفناه في وجهه حديث أيضا متفق عليه قال العلماء الآن النووي يقول قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق بالحق وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير يتولد بينهما حالة تسمى حياء المؤلف رحمه الله تاقى هذه الجملة من الأحاديث في فضل الحياء والحث على التخلق بهذا الخلق الكريم فذكر في حديث عمر أن الحياء من الإيمان ثم في حديث أبي بريرة أن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير وفي حديث أبي بريرة أن الحياء شعبة من شعر الإيمان وأيضا في حديث أبي سعيد ذكر حياء النبي صلى عليه وسلم وهو كان أكمل ناسي في هذا الخلق في حديث عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيب أخاه في الحياة ومعنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على رجلين من الأنصار فإذا رجل من الأنصار يعيب أخاه في الحياة جاء تفسير هذه اللفظة كيف يعيبه يعني جاءت بعض الزوايات تقول أن هذا الرجل كان يعيب أخاه في الحياة يعني بشأن حياته كان يقول له إنك تستحي وإن هذا الحياء قد أضر بك يعني الرجل يقول لأخيه أنت تستحي وهذا الحياء يعني يغير حقوقك عند الناس ولا ويمنعك هذا الحياء من أن تطالب في كامل حقك فأنت بذلك يعني قد أضر بك الحياء وأنت بذلك يندغي أن تتجرأ قليلا وأن تتخلى عن بعض حيائك إلى غير ذلك فكان يدوم أخاه أنه يعني حيي ويوضح له أنه أن هذا الحياء سبب لهذا الضرر الذي نزل به فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم وكان يعني لا يتأخر عن وقت الحاجة وكان ناصحا للمؤمنين فلما سنع ذلك أراد أن يعلم ذلك الرجل الذي يعرض أخاه الحياة أنه ليس على صواب ذلك فقال له دعوه أي دعوه على حاله من الحياة دعوه فإن الحياة من الإيمان دعوه فإن الحياة, من الحياة من من الايمان لا من القانون من اعمال الايمان قول وعمل فالحياء عمل من اعمال الايمان وبعض العلماء تراد أن يعني يوضح أكثر كيف أن الحياء من الايمان مع ان الحياء قد يقول قائل أن الحياء خلق غريزي يعني طبع من الطبع التي طبع الله عز وجل عليها بعض الناس بعض الناس يكون حيي افتحي وبعض الناس قد يكون يعني ليس فيه ذلك الخلق او يعني ليس فيه تلك الدرجه من الحياه فكيف يكون الحياه امر طبعي وامر غريزي وامر جبلي ارا ذلك طلبوا عليه وتلا يقول ان الحياه من الايمان فبعض العلماء يعني اراد أن يفسر هذا الأمر كابطاله ابو قتيبه وابن عبد وغيرهم من العلماء فقالوا ما حاصره ان كلمة الحياء من الإيمان معناها أن الحياء حتى وإن كان غريبة يعني طبع عليها الإنسان فإنه يشتمل او يمنع من كثير من الفواحش ويمنع من الفواحش ومن فعل المعاصي أو من التلفظ بالألفاظ البديئة أو الألفاظ التي لا تنبال الحياء خلق صحيح وغريضي ولكن قد يولف الانقباط والتحرز من بعض الأعمال التي لا تريقه في الشرع أو الأعمال التي لا تريقه في العرف وهو بذلك يعمل عن الإيمان فلما كان يؤثر هذا القلب الغريضي يؤثر ما يؤثره الإيمان فكان من الإيمان بهذا الاعتبار فكان من الإيمان بهذا بأتبارك. لذلك يعني كما قال ابن القتيبة العرب تسمي الشيء باسم ما قام ما قامه فلما كان الحياة حتى لو قلنا أنه هو خلق غريزي وأنه طبع وأن الإيمان في الأصل أنه كسبي يعني الإيمان أمر كسبي يعني إيه كسبي؟ يعني أنت مصارب بأن تكتسب الإيمان وأن تعمل أعمال إيمان أنت مكلف بهذا فكيف يكون أمر غريزي نقول ان هو جزء للإيمان والإيمان كاسبي إذن الحياء قد يكون الحياء الغريضي يعني امر طبعي والإيمان أمر كاسبي فكيف يقال الحياء للإيمان نقول لأن الحياء حتى وإن كان طبعا مضروس الإنسان ولكن أيضا الحياء هذا خلق يمنع من الوقوع المعاصي والفواحش والتحرز من أقوال او أفعال يعني لا تريق وهذا ما يؤثره الإيمان وهذا ما يفعله الإيمان فكأن الحياة لما أثر نفس الشيء الذي يؤثره الإيمان او أدى إلى ما يؤديه الإيمان فقيل أنه من الإيمان بهذا الاعتبار قال ابن كتيبة فالعرب تسمي الشيء بما أو باسم ما قام ما قامه يعني مثلا الصلاة الصلاة عندنا اللي هي الصلاة الشرعية عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم الصلاة اللي احنا بنعرف صلاة الظهر والعصر كده لماذا سمي الصلاة؟ مع أن الصلاة في الأصل في اللغة هي الدعاء ومنه قول الله عز وجل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إن صلاتك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني وادعوا لهم الله عز وجل يقول نبيه محمد لما يأتوك بالصدقى يا محمد ادعو لهم فالصلاة في الأصل هي الدعاء ولكن اطلق على صلاتنا هذه اسم الصلاة لماذا؟ لأن هذه الصلاة وهذه الأفعال تشتمل على الدعاء فتميت باسم الدعاء فكذلك الحياء إيمان لماذا؟ لأن الحياء يؤثر هذه الخاتار التي يؤثرها الإيمان فأطلق عليه إيمان لا تباط طبعا هذا غير تفسير والا فالنبي صلى الله عليه واله قال الحياء من الايمان يعني الحياء من الايمان هذا ليس تاويلا ولكن نوع من التوضيح لماذا الحياء من الايمان ويوضح هذا طبعا الحديث الثالث اللي جينا بعد كده أن الحياء شعبه من شعب الايمان في صفه مسلم بفتح الناوي الإمام النووي عن الإمام الوحيد ومن أئمة أهل اللغة قال أن الافتحياء ومن الحياة يعني مشتقل من الحياة الحياة يعني كأن الإنسان الذي يستحيي هو الإنسان الذي عنده حياة فاستحيى علمه بنواقع الغيب الحياة وبالتالي كلما قويت الحياة كلما قوي حياؤه وإذا قل الحياة دل ذلك على نظرا بقل تجد أنه أقل الناس حياء إذا الحياة مستمد من إيه من الحياة أه وأيضا أه قال القابل إنما جعل الحياة من الإيمان وإن كان غريزا لأنه قد يكون تخلقا واتسابا كثائر أعمال البر وقد يكون غريزا ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اتساب ونية وعلم فهو من الإيمان بهذا ولكومه داعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي إذا إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن الحياة من الإيمان حاولنا نوضح كيف أن الحياة من الإيمان وأنه من الإيمان باعتدار أنه يؤثر تأثير الإيمان من الرضع عن المعاصي والثواحش أما الحديث الثاني فده قصة حديث الأمراء بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وفي رواية الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير في الحقيقة هذا الحديث لو قصة أن عمراء بن حسين رضي الله عنه وصحابه الجليل كان جالسا لحلقة من تلانيذي فحدثهم بهذا الحديث العظيم قال لهم أن النبي السلامة قال الحياء لا يأتي إلا بخيط فكان أحد التابعين أحد التلاميذ الذين في هذا الدرس وكان وهو جشير ابن كعب العدوي قال له ولكن يا أبا نجايد نحن نقرأ في الكتب وكان جشير ابن كعب هذا يقرأ في كتب الأولين ويعني حتى كل أنه كان يعني يحدث بكل ما سمع الخلاصة أن جشير ابن كعب قال له ولكننا نجد في الكتب مكتوب او مكتوب في الحكمة أن الحياء منه سكينة ووقار ومنه ضعف منه سكينة ووقار ومنه ضعف فغضب عمران ابن حصين غضب شديدا وحمر وجهه وقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى تتابب فيه أقول لك قال رسول الله سلم وأنت تعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي هجئت أنت به من الكتب أو من الحكمة أو أي شيء فأنكر عليه معارضته لسنك النبي السلم أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي دواية قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تحدثني عن صحبتك يعني عن رأيك, عن رأيك وقيل وقال وفلان قال وفلان عاد ف انكراري بشده وظل يعني الناس يعني او الذين حضروا هذه الحلقه يحاولون تهديئة عمران فيحصين رضي الله عنه يكون يامن جيد والله انه منا إنه لا باس به يعني ليس بمفترج وليس بضيق وليس انسان يعني منافق يعني يحاول ان يشجب عليك والله إنه ليس إنه ليس به باس ظل به حتى يعني هدا وسكن غضبه رضي الله عنه في هذه القطة فوائد طبعا في هذه الفوائد الفائدة الأولى أن الإنسان ينبغي أن يعارض تحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن بدأ له تعارض لأن قد يقول التعارض أليس عندك أنت مثلا يعني الإنسان لم يسهم الحديث جيدا او لم يسهم ألصاب الحديث فهذا التعارض ينبغي أن يوازي الإنسان ويسأل عنه ويستفهم عنه ولا يعني يبدأ ويعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا كان في مجلس عالم كبير كان يجلس هذا التابعي في مجلس هذا الصحابي الجبيل فينبغي الإنسان يتأبد في حضور العالم الكبير وأن يتغطف في السؤال ولا يعارض كلام العالم خاصة إذا كان عالم ينقل عن رب العالمين او عن حديث النبي صلى الله عليه عليه وسلم ايضا استفدنا ان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير اه ان هذا الكلام ان بعض الناس ممكن تستشكل امر ايه هو الأمر الذي قد يشكله البعض قالوا ممكن يعني كيف يجاب على هذا الاشكال بان بعض الناس من الذين يعني يدعون انهم يستحيون فاذا بهم مثلا قد يكسرون في الامر المعروف او في النهي عن المنكر او في مواجهة الكاسدين او في النصش لعهوم المسلمين ويتعذرون بذلك انهم يستحيون يستحي ان يواجه يستحي ان يأمر يستحي ان ينهى يستحي ان ينكر منكر معين مع انه ليس هناك على اي خطوره معينة ولا يعني ولا ولا شيء ولكن يتعلل بالحياه طيب فكيف نوثق بين هؤلاء الذين قد يضعفون عن بعض الاهام الشرعيه ك الامر المعروف انها منتظ وبين كلام النبي صلى الله عليه خير كله هذا قد اجاب عليه العلماء فالعلماء قالوا ماذا قال أن هذا الذي ذكرناه من يعني الاستحياء عن المواجهة للحق او ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر او الإخلال لبعض الحقوق وغير ذلك إما هو معروف فهذا ليس هو من الحياة ما الذي قال أن هذا من الحياة بل هذا ليس من الحياة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله او الحياء لا الذي إلا بيخير. هذا ليس من الحياء كل او نسميه أو ان احنا تعرفنا على ما نسميه حياء فليس معنى هذا انهم من الحياء الذي أسمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل قد يكون له اسم آخر قد يكون له اسم آخر مثل مثلا قد يكون هذا ضحف عجز خور مهانة إلى غير ذلك وهذا حاصل ما ذكره الإمام النووي عن شيخه عم أبو عمر بن الصلاح أنه قال أن هذا في حقيقته ليس بحياء بل هو عجز وخار ومهانة وأما تسميته حياء فهذا من يعني اصطلاح بعض أهل العرف إنما حقيقة الحياء هو خلق يدعث على ترك القبيل ويمنع من التقصير في حق للحق وهذا ما ذكره الإمام النووي والتالي لو هو حياء فعلا فالانسان الذي يرى منكرا امامه فهو يغلب الحياء من الله عز وجل على مراعاه خواطر الناس يغلب الحياء من الله عز وجل ان يراه الله عز وجل ساكتا عن الحق او ساكتا عن هذا المنكر وهو يستطيع ان يغير هذا المنكر فلو كان هذا الانسان يستحي حق الحياء واعظم الحياء هو الحياء من الله لا هذا الانسان أمر المعروف لأن هذا الإنسان عنه ننطر وبذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير هو قول الحق أما قول بشير بن كعب العدوي أنه قال نحن نقرأ أن منه سكينة ومقار ومنه ضعف فنقول ان هذا الضعف المذكور أنه من الحياء تقول هذا اصلا ليس حياء ولكنه ضعف ولكنه عجز ولكنه يعني تقصير وليس بحياء هذه هذه طريقه الاجابه او لدفع هذا الاشكال وقد يقال هناك طريقه اخرى لاجابه على هذا الأمر وهذه الطريقه لعلها قد تكون من ناحيه تقصير يعني طريقه يعني يعني اقرب للعقل يعني أن العلماء بعضهم قسم الحياة فقال الحياة طبعا الحياة منه غريضي طبعي ومنه حياة شرعي إذا في حياة شرعي وفي حياة غريضي حياة شرعي مكتسب وحياة غريضي جبلي الإنسان طبع عليه فتفصيل ذلك الغرف أما الحياة الغريضي هو خلق يمنحه الله عز وجل العبد ويجبله عليه أو يجبله عليه فيكف هذا الطبع عن ارتكاد القبائح والرذائل ويصفته على كأل الجميل وهذا من فضل الله عز ومن أعلى النواهب التي يمنه الله عز وجل بها على العبد فهذا الطبع يكون للإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان كما قلنا وذلك من الحس على كأل الجميل وترك القبيش وربما يرتقي هذا الطبع وهذه الغريبة ترتقي بصاحبها إلى الإيمان لذلك فهذا الطبع قد يكون وسيلة لتحقيق الإيمان ولقرب الأدهان هذا الأمر نذكر بعض الأمثلة يعني مثلا سيدنا عمر الخطاب يقول إيه يقول من استحيى اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى يعني هذا ذات إنسان عنده طبع الحياة فمن حيائه يختفي يختفي أن يقلل اختلافه بالناس فلما قلل اختلافه بالناس اتقى اتقى كثيرا من الأمور التي قد يقع فيها الناس مثل الاختلاط يعني اتقى كذب اتقى الكذب اتقى الرياء والمراء والمداهنة والغيبة والنميمة فاتقى كثير من الأشياء فلما اتقى وقاه الله عز وجل ورقاه لدرجة الإيمان فمنه أيضا قول بعض التابعين تركت الزنوب حياء أربعين سنة ثم أدراكني الوراء فهو ده عليه يعني هو كان عنده طبع الحياة أصلا فكان يترك الزنوب لطبعه لداعي الطبع ان طبعه يأبى عليه أن يأتي بالذنوب طبعه من الحياء يجعله يستحي مثلا إن هو ينظر لامرأة وهي تمر ألانه يستحي من ذاته هو كده طبع كده او طبعه يستحي مثلا هو يقول كلمة خارجة أو لفظ غير, غير لائق او أنه يغتاد أحدا طبعه كده طبعه يحمله على ذلك الأمر هو لم يفعله ديانة يعني لم يتدي بهذا بقدر ما هو طبعه دعاه إلى ذلك فلما ترك الذنوب حياء أدركه الورع فأصبح يترك الذنوب بنية بنيه التقرب إلى الله عز وجل بذلك وهذا مقام اعلى بلا لا شك من مقام الحياء يعني كون الانسان يترك الذنب حياء لان طبع هذا مقام في مقام اعلى انه بقى ان يترك الذنب لله عز وجل هذا مقام اعلى ليه المقام الأول هو ترك الذنب فالحمد لله هو التقى اثر الذنب اثر الذنب فلن يقع في الذنب ابدا الحمد لله اصبح لا له ولا علي يعني ايه لا له لا علي ذنب ولا له اجر ولكن الانسان يترك الذنب مخافه لله عز وجل او رجاء لما عند الله عز وجل او فهذا انسان يعني يعني يهرب من الذنب يعني ينجو من اثر الذنب وفي نفس الوقت ترتفع درجته بقدر احتسابه عشان كده لو احنا نفتكر في الحديث الذي يعني شرحناه في الاربعين نوويه النووي قال وإذا هو هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها لو حسنة فإنما تركها من جرائي يعني تركها مخافتي فاللي يترك الذنب مخافة لله عز وجل تكتب يكتب له حسنة ترفع له درجة بخلاف الإنسان الذي ترك الذنب لمجرد أنه استحيا من ذلك الذنب فإننا نتكلم على الدرجة الأولى الآن درجة الحياة, لو الحياة لحياة غريبة طبيعية وحياة شرعية قلنا أن الغريز الطريق ده مفتول عليه الإنسان وقال الحياة الشرعي حياة مكتسب يكتسبه الإنسان فقلنا أن الحياة جبلي وإن كان غريزي وطبعي ولكنه يعني يمنع من الوحر المعاصي وقد يكون وسيلة للترقي للإيمان قال ابن سمعون رأيت المعاصي نزالة فتركتها مرؤة فاستحالت ديانة يعني يقول رأيت المعاصي نذالة من أنه نذالة إن الإنسان يعصي فتركتها مرؤة يعني يقول لأن تركتها لأنه لا يليك بي أشعر أنه لا يليك بي أن أعصي لا يليك بي أن أفعل هذه المعاصي للادماءات أمور دانية نفسي تترفع عنها فلما تركتها مرؤة استحالت ديانة أصبح دينا وده عليه مثال إن الإنسان قد في الاول الدرجه الاولى لان طبع الحياء في ديه يترقى للمقام الاعلى وهو مقام إيه؟ مقام ايه, إيه النوع الثاني من الحياء الحياء المكتسب الحياء المكتسب الشرعي ها وهذا الحياء المكتسب قد يكون ادى له مقام الايمان انسان مؤمن كلما اراد أن يهم ان يهم بالذنب تذكر مقامه بين يدي ربه تبارك وتعالى فاستحيى من ربه فيترك الذنب فهذا حياء حياء الايمان هذا حياء الايمان لماذا لانه ثمره من ثمار الايمان والتصديق باليوم الاخر والتصديق بقيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى قال عز وجل ولمن خاص مقام ربه في بين خطا القمر بي في نهات اي لا خطا قيامه بين يده ربه جنتان ده على احد اقوى التفسيرات من مقام الاحسان يعني ايه الانسان كلما اراد ان يهم بالدم تذكر أن الله عز وجل يراه فاقلع او تذكر او استحضر انه يشاهد الله سبحانه وتعالى او انوي طاهر الله سبحانه وتعالى كان قلبي سلامه الإحسان أن تعبد الله كانك تراه فالإنسان إذا كان يعبد الله كأنه يراه لا يصابنه اصلا أن يقدم على ذنب لقوة حيائه لأنه يراقب الله عز وجل فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالإنسان الذي يستحضر أن الله يراقبه فهو إلى شك التحيي من الله عز وجل وهذا حياء الإحسان وهذا أعلى مقامات وأعلى خصال الإيمان أعلى خصال الإيمان إليك يقول قائل يعني استحي من الله على قدر قربه على قدر قربي منك وفي الحديث المرسل استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشرتك لا يفارقان يعني كانه انساب إذا قد يفعل ذنباً يتخيل أنك إنسان صالح من صريح قومك أو شيخ من الشيخ الذي عظمه هو قاعد معه في الحجرة هل يقدر أنه في وجود هذا الشيخ او هذا الرجل الصالح إنه هو يعمل شيء يعني من الذنوب هيستحي من الشيخ فكذلك يبدأ أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى ولما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خالياً لما سأله رجل يقول قال يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها ما نذر فقال احفر عورتك إلا من زوجتك او ما ملكت يمينك فقال أرأيت إن كان أحدنا خاليا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حاسن له على التخلق بقولك الحياة حتى ولو كان خاليا قال له فالله أحق أن يستحي منه فالله أحق أن يستحي منه وهذا ندع من ماذا هذا ندع من مطلعت او استحضار العبد لمراقبة الله عز وجل له لذلك ده اتكلمنا على المقام الثاني المقام الحياء او الحياء المكتسب الشرعي اذا الحياء درجتان وبالتالي ممكن جدا تكون طريقة من طرق يعني دافع الإشكال ان نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله او الحياء لا يأتي الا بخير نقول ان هذا في الحياء الشرعي هذا في الحياء المكتسب اما الحياء الطبيعي فسنقول ما وافق منه الشرح فهو محمود وما خالف منه الشر فهو مذموم ينبغي ان يتخلص منه ولا اعتبار له وبذلك ينتظم الامر ولا اشكال في الله سبحانه ايه وتعالى بذلك نقول في امر ثاني مهم برضه نقوله وهنتكلم على مساله الحياء من بدا أن نعلم إن الحياء, ما قلنا أن الحياء الغريضي ممكن يرتقي بالإنسان إلى الحياء الشرعي او الإيمان يعني أيضا الحياء المكتسب الذي تحاول تكتسبه من من طول معالجتك لهذا الحياء ومحاولتك أنك تكتسب هذا الحياء يتحول إلى طبع بمعنى تجد مثلا واحدة اخت او يعني شابه وهي متبرجه وهي لا تستحي ان ينكشف منها مثلا شعرها او ينكشف منها شيء من بدنها ثم اذا بهذه الشابه اذا بها تتوب الى الله سبحانه وتعالى وترتدي الحجاب وتقرا عن خلق الحياه وتصاحب اخيارا واخيرات تتعلم منهن الحياء والأدب والدين والإيمان ويزيد ويزاد إيمانه تجد هذه فتاة التي كانت لا تتحرك من أن تتكشف إذا بها أصبحت خجولة جدا وحيية جدا ولا يعني ترتضي أبدا أن ينكشف منها أقل شيء ويعني وتنتقد وهكذا وبالفعل فعلا يسرها جدا انها مثلا حتى انها قد ينكشف منها شيء ولو هي مترقصه في ذلك او لها رخصه في ذلك كان مثلا تكون احنا محتاجين نطيرش عليها او كده طب ايه اللي حصل الذي حصل انها لما اصبحت يعني تعالج موضوع الحياء و و اكتساب هذا الحياء أصبح الحياء عندها إيه؟ طبع وغريزة وأصبحت بالكهل لا تتكلف هذا الأمر وأصبح كأنه خلق أصلي فيها تلقى الناس بنقوله أننا أتقلت الحياء أنه أصبح أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبر يصبره الله ومن استعف يعفه الله كذلك من تكلف الحياء فإنه يصبح إنسانا حقييا يصبح إنسانا حييا في عاده ابي صلاح واهل ايه اهل الامان الحياء طبعا ده خلق الانبياء الحياء خلق الانبياء يعني هيجنا في الحديث الاخير ابن نيران مؤلف ان النبي السيده كان اشد حياء من العذراء في خدرها يعني التخيل ستاء العذراء التي لا تتجاوز ولم تغادر خدرها يعني لم تغادر المكان المخصص لها في البيت ولم ولم تنتجم على الرجال فتكون شديدة الحياء جدا من الرجال فتخير الرسول صلى كان أشد حياء من العذراء في خبرها وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم ربما حياءه يمنعه أن يتكلم فكان يعرض في وجهه أنه يفتحي وأيضا سيدنا موسي صلى الله عليه كان شديد شديد رجلا سلسل في التسطر حتى انه لم يكن يرى شيء من جلده من شدة حياته الحقيقة هو رجل وكان بالرجولة ومع ذلك كان لا يرى منه شيء من جلده لشدة حياته صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وكان عثمان عشان رضي الله عنه وانعلم عنه انه كان شديد الحيات حتى ان الملائكة كانت تستحي منه رضي الله عنه إذن الحياء يعني خلق الصالحين خلق الصالحين وكما قلنا هو أمر كتبي كان سيدنا أبكر السديق يقول استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط إلى كان قضاء الحاجة فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي يعني يذهب إلى الغائط ولا ولا يكشف ثوبه وهو متطنعا بتوبه يعني مسدلا ثوبه عليه وهو يتغوط حياء من الله عز يعني مع ان هو يراخص فيه يعني هذا الامر هو يكشف ثوبه ومع ذلك لا يكشف ثوبه الا على قدر الحاجة فقط وربما يظل يعني سادلا عليه او يستر اي ثوبه اثناء تفاوت من شده حياءه لربي سبحانه وتعالى وكان ابو موسى الاشعريه رضي الله عنه الصحاري الجديد يرغتسل وهو في بيت مظلم تخيل يروح لبيت مظلم عشان يغتسل ومع ذلك لا يقيم صلبه حياء من رب يعني ما ما كده يعني اوما كامله او يقف وقفه معتدله ها يظل متوقعا على نفسه اثناء الغسل يعني كنوع من ايه من التستر قدر الامكان حياء من ربه تبارك وتعالى إيه اللي حصل؟ هؤلاء قوم يعني يعني من شدة مراقبتهم وربهم أصبح عندهم خلق الحياة على درجة عالية جدا حتى أنه في الأمور التي يباح لهم أن يتكشفوا فيها كالاغتسال وقضاء الحاجة أيضا يحتاطون لأنفسهم وهذا يعني من شدة حيائهم رضي الله عنه قال الله عز وجل ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه قال البخاري نزلت في أقوان مؤمنين كانوا يجانعون نساءهم ويتخلون يعني يبون حاجتهم فيستحيون من الله عز وجل تخيل هذه درجة الحياة عند الصحابة وعند يعني الصحابيات فكانوا يستحيون من ذلك أشد الحياة لذلك نرجع ونقول هذا الحياء المكتسب قد في الاخر يكون عباره عن طبع لا تكلفه الانسان ويكون كانه جوبيلة جوبيله عليه في نهايه الامر او يعني قبل ما نختم بنقول ان هذا الحياء الذي هو شعبه من شعب الايمان يعني خصله من خصائص الايمان وقطعه من قطع الايمان الحياء كيف يعني نتحلى بهذا الادب الرفيع التحلي بهذا الادب الرفيع اشار اليه الامام النووي في هذا الباب فقال في ما رواه عن الجنيد هو من عمه قال الحياء رؤيه الاله يعني رؤيه النعم ورؤيه التقصير فإذا من الأمور التي يعني تدفع الإنسان أو يعني تساعد الإنسان على خلق الحياء بالذات الحياء من الله عز وجل أن تستحضر نعمة الله عز وجل عليك ثم تستحضر تقصيرك حيال هذه النعمة ستولد خلق الحياء كم أنعم الله عز وجل علينا بنعم وكم قصرنا حيال شكر هذه النعم فحق علينا نستحية من الله عز وجل حق الحياة ومن حيائنا من الله عز وجل ألا يرانا في موضع نهانا عنه وألا يقلنا في موضع أمرنا به سبحانه وتعالى أيضا من الأمور العملية التي تساعد على خلق أو على اكتساب خلق الحياة هي صحبة الصالحين الذين اشتهروا بهذا الخلق الرفيع صحبة الصالحين صحبة من تخلقوا بخلق الحياء لأن الطبع معدي الطبع ينتقل فالإنسان إذا احتك بأناس ذوي حياء يصبح مثلهم حقييا مثلهم والإنسان إذا احتك بأناس ليس عندهم حياء وليس عندهم مرؤة فإذا به أيضا يتأثر بهم إذا به يتأثر بهم إذن الطبع ينتقل الطبع ينتقل وبالتالي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على ديني خليله فلينبوا أحدكم من يخالب فالصحبة لا أثر كبير جدا جدا في مسألة, في مسألة اكتفاد الخلق الطيب بذلك تجد مثلا أن الإنسان الذي يعني يحتك بالصالحين يتولد عنده الحياء من اختلاط أو من معامله النساء الاجنبيات يتولد عنده الحياء من من المعاصي الى غير ذلك الإنسان الذي يعني يحتك احتكاكات بهؤلاء الفاسدين تجد عنده خلق الحياء يعني يتدمن وهكذا وبالادله اللطيفه على ان الطبع يعني معدي أو ان الطبع ينتقل ان النبي صلى الله الخيل والكبر في أهل الخيل والإبل والسفينة في أهل الغنم يعني اللي بيربي الخيل بيربي الإبل تجد عنده في طبعه خيالاء وكبر لأن هذه الحيوانات من شأنها الكبر والتيه يعني تجد الخيل تتبخطر كده في مشيتها وكذلك الإبل يعني تتمشي مشيتها كده فيها نعمة الغرور فتأم غرور هذه الدابة الأعجمية انتقل لصاحبها فأصبح في خيالاء وكبر أما الغلم ففيها سكينة وتواضع فانتصل تواضعها إلى راعيها فإذا كان خلق الحيوان الأعجمي ينتقل للإنسان هنا ظنك بخلق الإنسان الذي يتكلم وينطق ويعقل وبالشكل أن خلق الإنسان, يعني أو الإنسان أكثر تأثيراً من الحيوان وبذلك إنسان يندغي أنه هو يحرص على هذه الصحبة الصالحة وأيضا من الأمور التي تساعد على كساب خلق الحياة هو قراءة سير الصالحين وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان يجد في هذه السيرة الأمور العملية التي يعني تؤثر فيه ويتأثر بها ويحاول ان يتأثر وبكده احنا وصلنا لنهاية الكلام في باب الحياة ففضي والحدي على التخلق به ولو كان فيه اسئلة في خمس دقاء القرى